إن الله يمسك السماوات ولرض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونوا ما اهدام من احد منهم فلما جاءهم نديهم ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيط المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سن لَهُ وَلِيّ فَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ السُّنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قوة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 وَلَكِ يُؤَخِّرُهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 لقد حق القور على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغمالا فهي إلى نلقان فهم مقمحون وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سدّاً و مِن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فأهم لا يبصرون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 آمِمْ مُب وَبْرِبِ لَهُمَّثَلَ نَصْأَابَ الْ القَرْيَةِ إِدج إذ أَنمُرسَلُونَ إِذَا رُسَلْنَا إِذَا رُسَلْناَا إِلَهِ مُثْنَيْهِ فَكَْذَبُهُمَا فَعَزْدَْزْن بِسَالِتٍ فَقالوا فَقالوا وَلَكِنْ إن لَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ رَبُّنَا مِن شَيْءٍ إِلَّا لَن نُطِعَهُ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إن إِقْمِلًا مُبْصَرُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّمَا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لِئَلَّا تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ أم نقص المدينة رجل يساء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتأخر من دوني آلهتني يريدني الرحمن بضر إن يريدني الرحمن بضر الا تبن عني شفاعتهم شيئا ولا إِلَى الَّذِي ضَلَالٌ مُبِينٌ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ